والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك النرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمَ الَّوْيَ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أنتم إِلَّا فِي ضَلَالٍ مبين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 رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبالا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وَاهِىهِمْ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وَأَن نُّبَيِّنَ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أنا خلقنا لهم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 سماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 سمعون إلى الملأ الأعلى ويؤذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 تقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاصرات كأن فبيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ أَلْ أَنْتُم مُطْطَلِعُونَ فاقتلع فرآه في سواء الجحيم قَالَتَ اللَّهُ إِن كِتَ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 فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّمَا مرجعهم لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَ لَقَدْ لَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَمَا ذَلِكَ إِلَّا كَانَ عَاقِبَةً مُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنُبَجِّ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 ثاوهاون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس لمن المرسلين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 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَسْقَطَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَبْكَرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَأَبْصِرَ الْأُمَّ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَمَا عَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ص بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا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 لبروز وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 تذكر أولو الألباب ووابنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إن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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسفرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل نائم وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاءنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا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 وإنهم عندنا من المستضعين الاخيار واذكر اسم عيسى ويزعوذ الكف وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب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 يُحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا 113. إنك من أصحاب النار 114. هو قانت آناء الليل ساجدا وقال يحذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه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 سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لاولي الألباب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 اللَّهُ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله